يا صاح جنب لا تجي مارتاع الريم حضور من سهم مع الجو طايش سهم من أقوى سلحة فيه تسميم جرح حميق ويدع الفكر دايير يا صاحي جنب لا تجي مرتع حذور من سهم مع الجو الطاير الحداك فيه تسميم جرحا عميق و يدع في ولا عنود أنت القلب وتقيم ترعى الحشابلة ضل على المشايش نجل عيون اللي هدبها صواريخ. ملاعتنا شاه من الموت نايش كم فارس قبلك تجزع من الضيم مطروح لا يقوى ولا هو بهيش مطرح لا Χاذور من سهم مع الجو الطايش سهم من قواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويودع الفكر ذاير المحازيم أهل القدود المترفات النشايش تبشش الله بالثمان المنظيم وثر البلا من عقبها كلب كم ضحكت سرت قلوب الشغم عقب الطوب ولع بصارت بلايش هذا الهوى مبداه قطر من الغيب وتلاه سم من سموم الهوايش وتلاه سمم سموب الهواية يا صاح جنب لا تجي مهر تعريب من سهم مع الجو الطيش سهم من أقواس الحد كفير με تسميم جرحى <جلحة> عميق قيود ع الفكر <دايب> والعشق وأهل العشق سقم ومساقيم كم واحد ميت ولو كان عايش ايش <تصفيق> <شيد> دعلي مخل عنك التواهيم واحذار ولو حاشك من النفس حيش والعشق وغل العشق سقموا جموا احد <مؤخد> ميت ولو كان عايش ولو من جنب لا تجي مرتع الرين من سهم مع الجو الطيش سهم من قواس الحدك فيه تسميم جرح عميق ويود علفك